وَإِن كَادُوا يَسْفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قُلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجْدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِيلِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَا غَتَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجي مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من كَسُلْطَانَن نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ لَهُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أعرض وناد جانبه، وإذا مسه الشر كان يأوتى. قل كل يعمل على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته. ربكم أعلم بمن هو أهداه بالله.